بسم الله الله الذي على عرشه استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى سبحان ربي جل جلاله خلق خلقه من تراب ثم أسكنه الحياة الدنيا فمن عمل منهم صالحا أن يسكنه بدار وصفها بأنها خير وأبقى وأصلي وأسلم على من بعثه الله جل جلاله للخلق أجمعين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أفديه بأبي وأمي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا تظنون أني طارح عليكم في هذه الليلة وعلى نفسي قبلكم موضوع حتى تكون الحياة أجمل من أعلم من أعلم أحد بهذه الحياة ولماذا التاج السائح السافر ولماذا الراقص يرقص ولماذا الممثل يمثل ولماذا المغني يغني ولماذا السائح حول الشهرة يسعى ولماذا أصمن نتعب في هذه الحياة والله لا نريد إلا السعادة ولا نريد إلا الجمال كيف تكون حياتنا جميلة إن لم يكن فيها سعادة هل أنت سعيد؟ اسأل نفسك منذ التواني هل سؤال صريح؟ هل أنا سعيد في هذه الحياة؟ يوميا أداوم في الدوام وأرجع والمرأة في بيتها أو في دوامها ثم ترجع معها أولادها تزوجت أم لم تتزوج هل نحن سعداء؟ إذا كنا سعداء أعني السعادة دائما ليست سعادة ولترى كل واحد وإننا سعيد بسبب لأحلي أقول لي ولك أننا لسنا سعداء لأن في ناس العالي يدخن وفترة ما السجارة طوام شغلها في يحس بناش وهي ليست سعادة مباشرة ما تنطفل السجارة سبحان الله يحضر نسرح يغنون اول ما يخلص يرجع نوم ما يلقى نوم لاجل هذا كثير من الناس يظن ان السعادة دي مسبباتها فقط فسوف ترون لا ما تسمعون والخبر ما ترى لا ما تسمع ان كنت سعيدا في حياتك في بيتك في اشد الظروف سعيد تحس بهذه السعادة إن كنت في وقت السراء سعيد ووقت الضراء سعيد فهني أنك والله سوف تسعد في الدنيا والآفرة لأن هذه السعادة الدائمة لا تحصل لأي أحد أبا الله جل جلاله الذي خلق خلقه وهو أعلم بهم أن لا يسعد الناس سعادة في كل أحوالهم إلا إذا اتخذوا طريقا واحدا فقط لو أجي عند الكاميرا اللي أمامكم الآن أبغى أشغلها لا هد أني أجيب الكتلوجي اللي صنعها حب تسلوج قال الخطوة الأولى تشبكة بالكهرباء الخطوة الثانية تسوي فيها كذا الخطوة الثالثة تشحنها الخطوة الرابعة ثم أعطت سلسلة من الأعمال عشان تشتغل هذه الكاميرا أي لخبطة عندك في التشغيل سوف تحترق على الكاميرا تشبكت مئتين وعشرين مئة وعشرة أو إنك تعدي سيارتك والله واحد مع سيارة قال والله صراحة أديها بنزين هذه سيارة يا أخي مينه دبتن راع قال بعديها عسل سدر تستاهل هذه يا اخي فيا عباها تمشي ما تمشي لأجل هذا لابد ان نعرف من الخطوة الاولى كيف اسعد انا في حياتي ما دام الان كل العالم ثلاثة سعادة ما حصل هذه السعادة الا فريق واحد اختصر الموضوع اختصار جديد جميل من اروع ما يكون نظروا في حالهم من اعلم احد بهم وإذا بتلك الآية تلامس مسامعهم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ثم بدأ الاتصال فإذا في آية أخرى تقرع مسامعهم ألا يعلم من يقال ألا يعلم من خلق وهو السميع البصير واللطيف الخبير. بلا والله يعلم من خلق. إذا تعالوا ننظر ماذا ذل خلقنا؟ وَهُوَ الَّذِي قال وَأَبْعَدَ رَأَسَهُمْ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُمْ فاختصر الموضوع. ما دام الله اللي خالقهم ويعلم ما يساعدهم فيه، تختصر الموضوع. فلما ذهبوا إذا بها تقرع مسامعهم كأنها نور يضاء مع كل خطوة بعد خطوة نور يضيء إلى أن يصلوا إلى ما سوف أخبركم به وأخبر به نفسي. آيات تدل على عليه في رجلاله وتدل أين الطريق من عامل صالحا منكم من ذكر مسواه لكن في عيش في السعادة العقيقية. من عامل صالحا منكم من ذكر أو داما. ساره مؤمن تقدر تحقق الشرط هذا وتأخذ الوعد صلاه وخير منه من, من الوعد الذي لا يخلف الميعاد حق اللي عندك وخذ اللي عندها فلنخي إنه حياسا طيبا ولا نجز إنهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون حبيبي الغالي وانظر إلى اكثر الناس تجد السعادة في وادي وهم في وادي تجدهم يستنقصون اهل الدين. ليش? ليش تستنقص اهل الدين? اسمع حبيب الغالي قالوا ان المطاع ضايق صدورهم. ما عندهم لا غاني ولا عندهم رقص ولا عندهم ستار اكاديمي ولا سوبر موبيز ولا شو تايم. نقبل هذا الكلام. طيب? تعالوا طيب ننظر لمطاعمة هم مبسوطين تعال ننظر يا حياة اكثر الناس تلقاه يدخن ويتسأل لبشي اخبار قال لك يا اخي والله واصل معي هنا ليش واصل معك هنا شوي الا جو اخويا عايشين نفس الوضع وما ريم لسم خطرات فيحاولون ينقذون اخوهم ينقذونه من الجنة الى النار فيقول لي يا اخي والله انت اللي على ما انبور ومرت ما عندك سالف يا رجال والله تقارض حشيش تنسيك صح ايش تنسي مشكلتنا العقول ما معزولين عنها ما نستخدمها ايش تنسيك لاننا عايش فيهم يبغى ينسى الهم هذا لو شوي لو شوي ما عليه بستهم يبغى ينسى لان الاصل عندها التعاسة والكآبة والكدر مدامك مبسوط لو انت زي المطاعة عايشت ايش تنسى ثم والله صارت تفك صار, صار يفرع شوي يضحك في وقتها ثم بعدها يفك قال يا رجال والله يخذلك هروين تنسيك صاح ايش تنسيك يعني أنت من تسايد ماذا تبعى تنسة تنسة تنسلين تموت ايش هذه السعادة ثم بعدها تجد الميت في حمام أجلكم الله طاق عبرة والجرعة زايدة ومات في حمام هذه السعادة سوف ترون ما لا تسمعون هذه السعادة المطلوبة اسمع الله جل وعلا ما جعلها عشوائية ومسحلة فوضى وقال يلا كل واحد دور السعادة وانها فيه لا عطاك الطريق المختصر قال سبحانه لأنه أبى أن لا يسعد من عفا هو جل جلاله الذي خلق قال سبحانه ومن آب عن ذكري فإن له معيشة ضنكا لاحظ حتى كلمة حياة استكثرها. ما قبل حياة قال معيشة وضنك بعض من الضيق ونون من النكد وكاف من الكآبة هذا في الدنيا وأنا أحشر يوم القيامة قال رب رجل ما أصلح لا في الدنيا ولا في الآخرة قال ربي ما حشرني أما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 كذلك أتتك آياتنا فنسيتها قلنا لك كل المؤمنين يهضوا من أبطارهم ونسيت وقعت صالع قلنا لك ولا يبدئن سينتهن ونسيتي وطلعت بها العباية التي تحتاج لها عباية قلنا لك ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زلتهم. يعني ما هو موجود هي معنى تمشي قدامنا تغرب بره ولا خيمة لو مشت وضربت بأقدامها لسألها الذي حرك أقدامها يوم تبلف بين يدي. طيب يا رب احنا ما نشوفها أصلاً خل أعلم أنكم ما ترونها لكن حتى ما يعلم تحس أنها لابسة. سبحان الله اللي يشرع هذا كيف يشرع وكشف الوجه إنما يتذكر أول الألباب. هنا يا نسينا الآيات ونبغى نعيش صح مستحيل لأن الله جل وعلا هو الذي خلق وما دام هو الذي خلق أبا اسمع حبيب الغالي وأختي الفاضلة لأن التخبط الكثير يظن عنده نفسين هو عايش كأن عنده نفسين بيعيش في واحدة إن شاء الله لو خسرت دخلت النار الثانية يدخل الجنة صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أحبة الفضلة ما أجمل أن تأخذ الأمور باختصار وجود وتكون تعرف الهدف من الآن احد اراض عليك تفرن الله جل وعلا اذا كان احد اراض عليك تفرن الله سبحانه وتعالى فاطعه وترك ما امرك به ما جل وعلا لن تجد اذا من ما تخص الموضوع اسألكم بالله سؤالا سريعا لطيطا لو ان الله جل وعلا شرع في القرآن ان الرجل يحل يحيته كل يوم ولا يشوف فيه ولا شعر ظنكم ايش حال الناس والله بيجي يقول يا اخي عاد كل يوم يا اخي قطعنا هنا والله وجانا حبوب وكل يوم خسران خمسة ريال عند الحلاق والله صراحة الشرع صعب شوي لكن ما ألذها من ابليس يوم قال شيء شوان يتعذب ابليس يقول عجبت لبني آدم يفرغونني ولا يعصون لي أمر ويحبون الله ويعصونه مستغرب ابليس يقول كيف لكن ما علينا ألقيت محاضرة في حي الجزيرة أعلم حبيبي الموفق هذا هذا المقال ألقيت محاضرة في مقال 17 حي الجزيرة عندنا في الرياض لما انتهيت من المحاضرة جاني ثلاث شبان توني برقب السيارة اللي وقفوا عندي وكل أدب اثنين توقفوا وراء واحد تقدم المتحدث رفمي حقهم تقدم قال لي معليش الشيخ نبغى نتكلم معكم قلت فضل أنا والله الضحك فيني صراحة أشكالهم والله ما عندهم أدب لكن ما ديشهم طع الأدب الثياب تصحف ولا الثياب مخرقة من السقائر وأحوالهم يعلمها الله سبحانه وتعالى المهم هتقدموا ثنين متكتفين وقالهم كذا بكل أدب قال والله يا شيخ أنا وأخوياي هذولي هم جالسين عند زاوية عند المسجد قال أنا وياهم ساكنين في هالزاوية يقول بس نروح بيسا النوم ثم نجي نسمع كلنا نقابل وجيه بعض يقول شيف أشكالهم الشيخ هذا أشكال أوادم قال أنا قاعد وجال من في شيء لكن توجه المهم سكت وبدأ سكت وبدأ يتكلم هو. قال جالسين في هالزاوية نعد السيارات. ما ها عندنا شغل فاضيين. بببس بيبس في بنص ريال وبسكوت مربعات وشجائر. وهم جابوا بعض كل واحد منه ويجي لبعض الثاني. بس نعمل شو نصبرين على بعض. يقول المهم اني فكرت شوف ما أجو هالكلمة. يقول فكرت. اني قاعد بنعد السيارات الحين حافظين جميع السيارات اللي مرت اليوم يقول والله العظيم ما بقى معصية الله قال لا تسونها إلا تسوي ثانوية وما بقى حسنة أو طاعة الله قال سووها إلا ما سويناها فيقول فكرت شوف يوم فكر شوف العقل بيشتغل يقول فكرت وسألتهم قلت لهم يا شباب الشيء نمكن بالله عليكم منصوطين يقول الواحد والله المنصود ان وجهك وما في اللي حشي بعض طيب حيث بعضهم بالمهم يقول لهم الحين ما تلاحظون اننا سوينا كل شيء اللي نبغاه وكل شيء ما يعني ما يوافقه وانا ما سوينا ومع ذلك هذا نطف طيب ظنكم بندخل الجنة يقول قال واحد فيهم والله من عاصين تدخل الجنة انت ويا اخوياك يقول الحمد لله قل طيب الحين ما تلاحظون ان انا وياكم ما عندنا عقول الان مارس احنا فوق الأرض ولا نرتاح بعد تحت الارض ولا نرتاح يوم الارض اجل متى نرتاح السؤال جميل. يقول فكرت فقلت اجل متى نرتاح قلت لهم ما داموا نطق شارين ان شئ وانا قاعدين نصوي في نبغاه وضامين لما نتعذب في النار خلنا نتعب شوي ونرتاح كثير عاد اتكلم هو بسدول وقال نطق لنا بصور في الجنة وحور كذا. و... المهم ما فقط فقال ظنك يعني الله يقبلنا لو عدننا كنت كيف؟ فالله سبحانه وتعالى يقول للكفار قل للذين كفروا إِنْ يَمْتَهُوا وهو كافر بالله يقول إذا ينتهي يُوْفَرْ ما قَدْسَ عَلَى الْقَافِرَ من الله لكن لا يودفها القلب وانت ما بعد فكترت هناك بيصير صياح دم لكن يقول اخصأوا فيها ولا تكلمون لكن ما اجعل ان يشتغل كلمني عن اللي كان متحدث الرسمي عقرم كلمني قبل شهر والله في الجنة الصيبية هذه قال يا شيخ ابشك انا لقام في دورة الراجح اللي في الرياض يقول والله حفظت 25 جزء 25 جزء هذا اللي كان معرفة منص ما يحفظ طبالله واحد حفظ خمسة وعشرين جزء يقولوا حلفت والله إني أقوم الليل أدعى إني ما أرجع البيت من الدورة إلا في صدر القرآن كامل من الفاتح لين الناس شوف ما عرف تقدرنسها أول يوم فكر الآن والله إني أحسب أن القرآن كامل إن هذا المصحف الأخضر في قلبه تدري إيش يعني حفظ القرآن يعني رقص بالله لن يغلف الله وعده الله وعده على لسان النبي عليه الصلاة والسلام قال كلهم انه يؤتى بأحدهم يوم القيامة ثم يقال له اقرأ والله يدعوه لها اني اراه انه يدعو ويقرأ بهذه تخيل يقول الحمد لله رب العالمين ثم يرجع قدام الناس الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يطلع والناس تنظر إن الله لا يخلف المعاد ثم يبدأ ذلك الكتاب لا ريبة. المستقين الى ان يقول من الجنة والناس في عز اكثر من كذا يصل عند اخر آية وقف عندها وخلص القرآن يعني ارفع داوجة في الجنة خلص القرآن الله عز وجل وعث انه يقرأ ويكون منذلته وكل قطر في جنة القصر اللي في جنة اللي بعدها احلى واجمل واغلى ثم يرتفع قد الله عز وجل على لسان النبي يقرأ الى ما نوقفه نقول له انطلق قطرك الا الى وقف عند اخر آية حفظها طيب هذا حافظ القرآن كله وين يوقف فلا تعلم نفس ما أخذي لهم عنه بما كانوا يعملون. والله قالها هل يقول هذي اجمل إجازة قضيتها في حياتي. ايوه الله ونحن نهنيه. كيف ما تكون اجمل اجازة. حبيبي وين تلقي السعادة? اذا كان هو ملك الملك. والله العظيم يستطيع يتعدك ولو انك معاه. تعرفون احمد الشهري خرج معي في التلفزيون في القناة الاولى ثلاث مرات قد يكون رأى منكم مرأة ما يتعرض فيه الا الرأس فقط كان ما اخذ الاول على الدورة العسكرية يقول والله كنت امشي كيلوين ولا احس اني مشيت من النشاط تخيل ما اخذ الاول على مضمعاتين ما اخذ الاول على جنود وعساكر واصرار وضباط دورة ثم يأخذ الاول عليها في النشاط القوة جاء حادث على طريق القصيم وقعيق طلع معي في التلفزيون بعربيتها منسقة بهذا الشكل مكان من المصحف يجيه مربطة هنا في مصواك معلق على قاعدة حديد وحديد قويلة قضيب من الحديد معلق حتى يأخذ ويفتح به القرآن والله العظيم حسب القرآن من الفاتحة الى الناس بفمه يفسح تقدر تحفظه بيديك اللي حركها الله حفظها بثمه دخلت عليه مرة في النقاها وهو الله بهالطريقة كان عنده جرح اذا صار عنده جرح ما يطلع البرنامج حقها فجالس على السرير والكرسي حقه بالقاعدة جنبه ويمس الحديده ويفتح اشوفه انا من وراء عند الباب هم اللي يتحرك فيه لغاقبة فس بس تخيل 360 مصر متعطلة بس الرقب التحرك المهم يفتح ويفتح ويفتح الصفحات ثم أشوفه يرجع مرة ثانية ثم يحرك مرة قلت السلام عليكم ورحمة الله جاء عليكم السلام ورحمة الله هل تحملش فيك أشوف الهتع مصعب كذا. قال يا شيخ أنا أبغى صفحة 320 وفتح صارت 200 فتحت صارت 290 فتحت صارت 312 فتحت صارت 490 لأنه مو بذيك حدا كدير الصفحة اللي يبغىها حديد يفتح ويتعذب عشان يفتح حوى حفظ القرآن ماذا اقول لله انا واياك بنقف عند الله كما يطفو وبيسأل الله جل وعلا كيف حفظت القرآن بيقول ابتمي طيب اللي حرفت ديرهم ما حفظوا ثم لا يوم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يوم اذن اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى حبيب الغالي احمد سويتنا لقاء عرفته في الكويت وسوف ينزل باذن الله فيلم فيديو لي وللشيخ نبيل العوضي باذن الله مش تعليق مشترك على من عندنا من نقاطها انا اللي قدمتهم برنامج اسال كل واحد يمو يجيبني يقول احمد وهو عاق ما يتحرك يقول يتكلم طبعا يوجه كلمة رجوهية يقول والله يا انا كنت اسأل نفسي يا ابو مجاهد طبعا بالمبرفونه قدام الكاميرا يقول كنت اسأل نفسي يعني نحن معاقين بحثا ما نقدر نتحرك حتى يغسلنا واحد يعني نحس بمعاناة يعلمها الله بعد الوجبة يناكلها لكن والله العظيم نحس في قدورنا سعادة ابو مجاهد والله العظيم اني اخاف او صفها يغبطني من يتحرك يقول فسألت نفسي يعني انا ايش عندي عشان اسعد ايش عندي عشان ارتاح يقول فسبحان الله بدأت اقرأ في القرآن ووجدت الحلول ووجدت الاجابات على هذا السؤال يقول منغصات الحياة اللي نغص عليك حياتك ويضيق عليك صدرك حتى قال جل وعلا نجعل الوطن ضيقا فجا ثم تلاقان كانوا كأنما يصعد في السماء قلت لي احد البروفيسوريه عندنا كندي لما تكلم عن الاكسجين وكيف ان ضغط الاكسجين يقل كلما صعدت اعلى ثم يطلب عليك تاخذ النفس فتحس بتموت وإذا به آية عندنا في كتاب الله ذكرها محمد عليه الصلاة والسلام الذي ما عند جهاز ضغط لأكسجين لا في أعلى ولا في أسفل بأبي هو أمي المهم يقول وجدت أن المنخصات في الحياة أصلا هي ذنوب يقول فالمعاف عند تسفيه كل يوم من الذنوب كل يوم تقول ذنوبه كل يوم تقول ذنوبه إلا ما رحم الله لأنه مبتلى والمبتلى يطهر الله ما تمرها الساعة ولا الثانية إلا وقد محيت خطيئة وقد محيت خطيئة كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الله بالعبد يبتلي حتى يذره يمشي على الأرض ولا عليه خطيئة يقول والله يعرفت أن السعادة اللي عندنا هذه بس من قلة الذنوب ألقيت كل ما مرة أنا والشيخ محمد العريفي والشيخ محمد علي الشنقيطي ألقناها برنامج النقاها عندنا كل ثلثة بعد ما خلصنا جاء أحمد الشهري وتكلم والله العظيم كل واحد منا أنا والشيخ محمد أسعى الله نحفظه والشيخ الآخر أسعى الله نجعله يجعلهم أهل جنة كل واحد منا خلص له نصف إلى أربعين دقيقة جاء أحمد الشهري وتكلم والله ما أظنه كمل ثمان دقائق جاء مسكت المدرفون قال الله إنه أطيل عليكم محبتي. قال تخيلوا وأنا أريد أن تتخيلوا أنا ماسك أسمع المغرفان وهو يقول يقول تخيلوا أن الأب عنده ولد في الثانوية وتخرج الابن هذا من الثانويين فالاب يكافئه شراء سيارة وشراء جوال واستاجر له السراعة يقول فبعد شهر إلا والله المرور يتصلون على الأب قال تعال ولدك عندنا. مفحط وصادم ناس وداخلين المستشفى تعال بالسيارة اللي انت اشتريتها لها اشتريتها له يقول ثم بعد ما انتهت هذه المسكلة بعدها بسبوعين الا والله مكافحة المخدرات مكلمين تعال ابنك عندنا لقينا هو اصحابه يتعاطون في الاستراحة اللي سجرتها انت له يقول ثم بعدها بفترة الا والله من التصريب المستشفى يقولون تعالوا ولدك فلان فلاني تعال شفها عندنا في العنان المركزة مكسر ضاربينه بينا اخوان البنت اللي كان يعاكسها بالجوال اللي انت اشتريته يقول اذا كان هذا الابعاقل ايش بيسوي ايش فرائكم ايش فرائكم يا اخوان اذا كان هذا الابعاقل ايش بيسوي هو ما عاكس قبل انه مع الجوال ما تعاطى يوم ما عندها السلاحة ما فحط إما مع السيارة يوم أعطاه ابوه خربط يقول إذا كان الأب عاقل اش بسوي بيأخذها أنا قلت له مباشرة قلت بيأخذها قال طيب الله إذا أعطاكم عيون وغيركم أعمى وأعطاكم يدين وغيركم مثلي يدين ما تطيعه وإنتم كل واحد منكم إذا ما تأصار ولا في أمر طول حياته وهي إذا بغاها ترتفع تفعل وإذا أعطاكم ردين وغيركم معاق مثلي وشاف ورأى سبحانه أن كل نعمة أنعمها بها علينا نعصي فيها أي شي لنا أنا أقرب واحد عنده قلت ياخذها قال وانتم قالوا يأخذها قال لا تعجبنا كيف لا قال إذا كان يحبك بس يأخذها من كنا في الدنيا اللي ما تسوى إذا كان ما يحبك ياخذها منك في الدنيا اللي تسوي خسرك ياخذها منك ناس ثم قال سانه نبرجون حيث لا عالم يحسب من حبه وينهم اي السيد المسيح قال لن فرعون طلع ما ذكرنا مجال صداع لكن اخذها من في الحياة اللي تسوى عرفت ان السعادة ما هي والله في الاجساد ولك ما يضحك 24 ساعة حتى في التلفزيون والناس تلاحظ متبسم 24 ساعة هيش تتبسم انت ايش عندك يا فتتبسم هنا حبيبي الغالي تبتش عن نفسك ايش لنغص عليك حياتك ليش الصلاة ما تريحك ما آسى عندك مشكلة وعندي مشكلة اقسم بالله لانه اذا صار خسوف ايش نصوي نصلي صح يتعدل الكون اذا صار خسوف نصلي اذا صار تحت نغي مطر نصلي ويتعدل الكون كيف ما تعدل مشكلتك انت يا ضعيف وانا يا ضعيف بالصلاة الا لان فيني وفيك خلل كل الكون يتعدل عشان بالصلاة شائلين عندنا خلل كيف نسعد في حياتنا حلاق جاء من ثمس كان يريد الذهاب وهو في شدة كان يريد الذهاب الى فرنسا بيستغل في فرنسا المهم هم عليه التجنيد فقال لقى فيه فيه في السعودية قال اذهب للسعودية وبعدها اذا حصل لي أو اذهب من السعودية فرنسا جاء واشتغل في شدة هنا ورأى المساجد تؤذن فيها للصلاة وتشكر المحلات ثم بدأ يقترب من النور، بدأ يتتبع النور، بدأ يعيش حياة صح كان فاهم غلط وأكثرنا فاهم غلط ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بدأ يعيش صح المهم صار خلاص يعيش غضب من رياض الجنة يقول والله العظيم اللي وانا طالع من المسجد وجاربي أذن صار يحس يقول صدق أبغى أقعد المسجد يقول يطلعون الناس وأقعد روضة يقول احس بسعادة احسني البيت ربي ما يقدر يقول لي شيء واسأل اللي ابغى وهو يقدر على كل شيء يقول المهم صرت ايش بالقرآن اذا ما جاني زباين افرح اقعد احفظ و اقرأ في الايات قرعني ايات الذين امنوا وتصمعن <تصفيق> و قلوهم بذكر الله أنا جيت كيلا إني توما إيمو الكروبا اللي خلق هاي جتطلع عندك الله بدورها صغير والله ما تطلع النبات والله المهم بدأ يفرح إذا دخل عليه حنق واحد استغلها وشغلها شريف واللي قام ينصح المهم الرجال قال والله العظيم أرر قرار إني والله مدام لقيت السعادة وأنا توني بادي لجيت اتنفس ما عندي احد يغني ولا يرضى مبسوط انسحب صدره بدأ يدل الطريق اللي يعيش فيه صح يقول فقررت اني والله يقول اشتغلت نفسي صح يقول ابو غاز عد عرفت ان كل ما قلت من الله اسعد يقول خلاص قررت اني ما اد اعطي الله ولا شيء يقول فاي يقول قررت اني ما اد حلق لحيا اي واحد يغلي لحق لحيه ما يحلق له وانتي بيطلع يلحقه يقول اخاف يروح الحلق عند غيري يلحقه يقول له حبيبي هذه سمت حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام انت توقع شفاعتي يوم القيامة ترميها وتخلي الحلق يدوسها لا تروح تحلقها تكفى نخلي يروح واشتغلهم هيئة اشتغل العالم هيئة ما يجي زبون لا ينصعه المهم يقول سمع صاحب المحل احنا ما يحلق دقن جاء الله انت صحيح ما تحلق دقن قال لي انا ما يحلق دقن دقن شاء الله أقول لك بس جايري هناك وتسوي اللي فيها هيئة هنا حلق حلق دقي الله يحفظك ولا يكسر الكلام وقلت له شوف أحمد ربك لحمك ولحم أكتافك وأكتاف أولادك حلال بفضل الله وعد ثم أنا والله شوف تبغى تسوي أنا أعرف إن أمي مريضة هناك وأنا ما يصير أنا محتاج شغل لكن والله العظيم تقطع اليد هذه ما تعصي الله سوي اللي تبغى المهم كلم احد المشايخ المعروفين هنا في جده يقول كلمته الله والله شغله يعني انا شكلي بسافر وخلاص قال لا يا ابني اصبر بنحاول نشتري لك المحل يقول مع الفتحه ما يسوى شيء يجي صرخنا لا لا صاحب الحلاق وجلسنا معه وقلنا يا ابن الناس بنشتري منك المحل قام طلب سعر أربع أضعاف السعر اللي يستحقها المحل تخابط المسألة بلي استغربنا يا ابن الناس اتقنا والله ما يصلح المحل نحن فتح حاول المحل والمحل قعدوا يسبغون بكيفكم ويقولون المهم اللي قاعدين نتناقش ونسايس ورجل يقول فجاء كامل الحلاق التونس هذا قال الشيخ علي والشيخ الثاني امام خطيب الجامع قال اطلع برا كنا وش فيه هذا قلب علينا جايبنا العلم نتكلم معه وعرطه يردنا قال لا سمحت اطلع برا يقول والله ما قضيت اطلع وكانوا انت ما اطلع برا قال تركيز صدني المعلي قال اطلع برا يا اما ان يجيب لك فلوسك بكرة ولا أبا ما تتلعوا مني شيء انت خلقتني ما خلقتني راح طلع الرجل سكر المحل وراح الرجل يقول الشيخ علي والله في الصباح دق علي الرجال قال تعال الان شا الرجال اي طردنا ولادين على كيفه يقول جيت قال لازم ابواتي يضعوني الان يقول جيت قال افتح الدرج ويفتح درج الحلاق ويطلع ورقة مكتوب فيها نعم انا صاحب المحل فلان فلاني واسمي وهذا رقم ترخيص المحل وكذا قد تنازلت بالمحل بكامله الى هذا الرجل بحيث انه يسدد الكهرب والاجار والماء والمحلة وانا يا شيخ علي شو بدأ شو ما دي نزوي شو اقول له انت قاعد نحاول فيه بنص الضعثين يعني معين يقول المهم قال يا شيخ علي انا جبتك هنا عشان اتسف منك اني طردتك امس لكن تدري ليش انا طردتكم يقول طردتكم لاني احسست اني كذاب يقول انا قبل ما تجون قاعد اقرأ قرآن والله جل وعلا يقول ام من يجيب المضطرة اذا ذاه وإذا دام وإذا دام ويكشف السوء ويجالكم كل فاء الأرض وأنا غريت منك أنت والخطيب جامع تجيبوني المضطرفات بغيت أثبت الرب أني مستغني عن خدماتكم وأنني أستغفره وأرجع إليه يقول انا عرفت اني كذاب قرأت وقال ربكم ازوني ما قال الشيخ علي ازوني ان تراج بمنكم واذا سالك عباد ان فاني قري وظنيت انك امت والشيخ الثاني اقرب من الله جل وعلا يقول انا يا شيخ علي تدري ويش سويت انا طلعت من عندكم امس والله شيخ علي شوفوا عوني انا ما نمت ولا ساعة يقول رأي صليت الرب استغفر واعتبر اني ناديتك ونسيت سبحانه قعدت اصلي لين ادى نفجر تجري ايش قلت في سجوتي يا شيخ علي قلت يا رب انا كذاب وانا اتقرا القرآن ولا اطبق يا رب انت تعلم ولا يعلم الشيخ علي ولا يعلم الشيخ الثاني ان امي مريضة في تونس ولا احد يعرف بوضعي ولا احد يعلم الا انت يا ربي والله انت انت تقدر لي اني ما القى ولا وافق الرجال والله يا ربي لو اكل من الزبايل ما اكل حرام يقول والله لو ارجع واكل من زبايل وتموت امي أهم شيء أنت ما ما تغضب علي يا ربي يقول فرح صلاة في فجر جلست هنا لأشراق صليت ركعتين جيت هنا عن... راجع السكن لقيت صاحب المحل عند السكن قال أنا آسف والله وانت رجل خير وأنا وقفت في طريقك مع الشيطان وأنا قلت كيف يقول, يقول من غير الله ما كان استغربت لو أنت لمقنعه يقول استغربت لكن اللي أعلم أن اللي يقلب القلوب هو الله جل جلاله مرة ايام. الرجل ما بعد حج. لكنه عايش شنة عايش ملك في في مكانه. يقول المهم جاورت الحج وقال جرب جاء الشيخ علي قال له طلعت تصريح قال لا ما اطلعت. قال راحت عليك وانسى منك تحج السنة هذه. قال كيف ما احج. قال ايضا الحلال ما ينفع الا كان تلبس حلامك وتروح. اما يستر لك الله ولا لا. قلت والله. الشيخ علي يقول لك انا ماذا. يقول قال اقسم بالله لأحج السنة هذه. والتصريح الشيخ علي حس انها يعني قلة ادب مع الله وجراءه. قال ما تستحي على وجهك كيف تجر على تقسم على الله. قال يا شيخ علي قام يذكي. قال يا شيخ علي انا ما اقسم على الله لاني انا عظيم. انا اقسم على الله لانه هو عظيم سبحانه. و هو هو اللي قال واذن في الناس يأتوك هو اللي سباقنا. وانا من الناس. انا اقسم لهم الشيخ علي قال عموما انا عرف واحد نقيب في جوازات. المهم. شيخ علي يقول انا زعلان عليه الحيب انا حاس اني صاحب ينه عليه فيعني في كضمت غيره وقلت له عموما انا اعرف نقيب في الجوازات ان شاء الله يحاول يخلص لك قلب الله يا شيخ علي تعرف نقيب الله عزاك سير ما شاء الله عليك انت قينا ما شاء الله ولك علاقات شيخ علي انا اعرف اللي حق نقيب لا تعب نفسك سمعت الكلمة زين اعيدها يقول يا شيخ علي انا اعرف اللي حط نقيب شفت اللي حطه نقيب واعط عليه نجمات انا اعرفه والله انه عرف اللي حط الملك يا رب رزقنا يقينا يا ربي كما تحب عنا وترى الشيخ علي زعل قال اجل رح, رح. يقول دق علي جبض المغرب قال شيخ علي تعال قال الفرن فاضي اللي كان مشغول زعلاني قال له فاضي قال تكفى تعال جهز علي الله يرضى عليك تعال يقول في قال, قال لازم تجي يقول اجي قال شيخ علي نكتت ان مني ارتحت يقول والله العظيم قلت هذا مجنون وياه يقول عنده يضحك عليه ويقول لي نقيب حقك تكفى اوصف عنده يقول شوي قال لي علي افتح انا اتكلم فيك افتح الدرج ولو افتح الدرج هذا طبعا الأقل أحظ أنه يوم واحد اليوم تكلم كلامة مع أبوك وقال ما أربطة عليه جاء الله الدرج يقول ستحت الدرج والله ولقى تصريح باسم النظامي كتير زيبته قال الشيخ علي والله أنت أنتم ما تصدقني لكن بأحلف لكم ونحلف له بلاب يصدق قال والله العظيم أنا ما رحت الجوازات يقول أنا جيت أحلق واحد بعد ما رحت وقعد تنصح عن صلاة الفجر وأنك إن شاء الله لازم المحمد ربك في أهل البلد الطيبة اللهم يا رب يعدم علينا الأمن والإيمان يا رب في قلوبنا يا رب العالمين يقول فاجلت سام صحر قال لي ما شاء الله كم لك سنع هنا قلت والله تقولي انا هو سنة قال لي ما حجيت يعني قلت لا والله ما حجيت قال لي طيب ان شاء الله نورك كلها زينة تبغى خدمة اي شيء قلت لا ما اعبر خدمة زاك الله خير قال لي يا اخي انا رائد في الجوازات اي خدمة تبغاه انا اقدمها لك يقول والله العظيم بيكنا حراس اعطي رقمك الله يسرك لي انا اجيك بكرة قال والله ما تجلي انا ابغى منتدعي لي بس انا ابغى الاجر وبجيو لك يقول تفكر يا لنا والله اخذت منه 15 ريال لاني اعلم انه هو اللي بيجيب جواز وهو اللي يجيب تصريح الله اللي امره جابوا لي والله عظيم يا اخي ومن يستقل بلا تقدر تخلص الامور وتتعدى في حياتك كلها خلص الامور بسرعة استق الله لا يتعلق ايش وَمَنْ يَبْتَقِ اللَّهَ مَا يَجْعَلْ لَهُ ابن عباس لو اطبقت السماوات والارض والله على الارض وفيها متقيلة جعل الله له فتحه يخرج منها لاحظت تبتسعد زي كذا وَمَنْ يَبْتَقِ اللَّهَ ويرضر من حيث لا يحرس وما وعد هذا جاوب له الله له ومن يسوى جلال الله ما احرم هذا الاسم لو علمنا من هو صاحب هذا الاسم جل جلاله ومن يسوى جلال الله <تصفيق> الله يلا وشي اي شيء اذا انما امرنا في شيء اذا اردنا فزوجت ان نريد ان يقطع هذا التصريح ان قال لكم فكونوا طهنا الحلاد اقسم بالله عايش ملك. والله عايش ملك لأجل هذا أحد الملوك وأبناء الملوك يقال له إبراهيم بن عدهم رآه الناس استغربوا إبراهيم بن هذا الملك نوم الشاوران يتكلمون علمه والله هو مبهو وهو جالس مع كثر خبز يغطها في النهر ويأكد يضحك عليهم يشبهين عليه قال والله لو علم الملوك وأبناء الملوك وهو ملك أصلا وعب ملك يقول الله شوف يحلف يحلف بالله والله لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من السعادة اللي هنا من عملينا مو تجي من برا سجارة تنتهي مع بعد سجارة تجي بحفل او فوديو كلب أو تنتهي لا والله لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من السعادة كان يأتون يجالدون عليه بالسيوف طلع السعادة اللي عندكم رجال دون عليه بالسيوف كيف حصلها كيف حصلها السعادة يعني انظر رجل جالس في حلاقة وعايش عايش م... ها... حياة غريبة اي شيء يبغاه ما يطلب من اخذ نساكين البشر يطلب من اني اصلا قال له ادعوني اتجب لكم احد الاخوة جاءوا عند الشيخ خلف العنبي احد الاخوة جاء معه احد الاخوان جاء معه بعض الأخوة. هؤلاء في الرياض كان عندهم مشروع بيعوظون على السيخ خلاص مشروعهم هذا دام لهم سنين على المشروع هذا لبعيف مشروعهم والله قد لا يخطر لك في بال قبل رمضان اخر عشر ايام من شوال برسولهم مواد السباكة ومواد الكهربائية يشترونها وعزكم سيفون وعدة سيفون حنفيات وليات ولمبات كل الأشياء اللي تصنع الكهرباء والسباكة ويأخذون معهم كلوركس ويأخذون معهم فيري ومشاة في يروحون وين يمسكون طريق الرياض مكة يمرون على كل المحطات اللي فيها حمامات ومساجد عزك الله ينظفونها يقول ما نبغى اللي راح المكّة يتعب أو يدخل حمام وما يلقى نظيف يدخلون على الحمامات ينظفونها. ويغسلونك حمام حمام هذا لا صحنا فيه يركبونها المسجد نالسلام بيركبونها شغل والله ينظفون أشياء ما يعلم بها الله سبحانه وتعالى لو تقول لواحد منهم تعال نظف حمام بيتي بخم سلاف والله قد يهينك وقد يسمع كلام يغلبك طيب من فجعت نظف حمامات الطريق كله قال لأني ما اشتغلتها بخم سلاف اشتغلتها بما لا عين الرؤات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقسم بلا يقولون اسعد ايام حياتنا اسعد ايام حياتنا وانا قاعدين ننظف. اسأل واحد من قلت نظف حمامة اللي قد قال والله ما نظف فليش نظف حمامة الناس في لاش حرف الطريق اختصرها صلى الله من فوق فتكفت للله جل وعلا له بكل اموره التي في الدنيا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل نوم الرحمن هدى هدى الأرض يحبونها ما يدون ليش يحبونها حتى الأرض اللي يمشي عليها تحبها السماء التي لأنّ حمل أمانة ما قدرت تحملها لا السماوات ولا أرض والجبال وحملها الإنسان في ناس يمشي على الأرض والله هو أقوى من الأرض حمل أمانة صح يمشي على الجبال هو من الجبال تضلّه السماء والله الله هو أقوى من السماء وأشفف عند الله من السماء كيف وجد السعادة هؤلاء تدني من الأرض تبكي على ناس قليل تقدر تخلي العرب تبكي عليك قال سبحان عن أقوام فما بكت عليهم السماء ما بكت لأنه ما تحبه أصلا ما يرجع لها أعمال صارحة كل اللي يرجع أعمال سيء ولا ولا ولا ولا حتى الارض يمشي عليها اما يشوفها الارض زالي ولا تشوفها يرقص ولا تشوفها يقربط ولا يرقم قال الله سبحانه وتعالى يوم ايذ تحدث اخبارا ما تتكلم الا بعد بان ربك اوحالا قال احدثي فتقول يا رب فلان مشى عليه ذا كذا كذا وسوت عليه كذا وتكثرت في السوق وعباياتها الناعمة بعلكت والمخصرة والبنطلون طايع وانت يا رب تقول له لا يضربن بارضل من من وراء عشان ما يعلم انهم لابسين زين وهذه تمشي وتطلع بانطرانها تقدرين اخيات تخصين المنظور وتسعدين في حياتك يقول ابن القيم عليه ورحمة الله ان امرأة في زمانه شوف كيف عاش الناس صح يقول امرأة في زمانه مشت مجموعة من النساء قال فوقعت قدمها على شفر فانقطع اصبعها قال فارابت ان تبكي ثم ضحكت شوف السعادة حتى في في في الذرة، فظنوا أنها جنة. تكلين قراء أصبعها الضاحك ذي. قال لها يعني أجننتي كاتب حكين وأصبع في منقطع. قالت لهم شو ابنقيم جابخ؟ قصتها في مدار السالكين مستغرب ان يقيم وبعد يسرع عن كلامها. قال انها قالت لهم كاتب حكين وقد الخطأ اصبعك قالت أخاطبكم على قدر عقل على قدر عقولكم حلاوة اجرها أنستني مرارة ألمها تبغى لك كيف؟ لو أجي وآخذ من بوكك ومحفظتك مئة ريال طبعا كيف حطيت لك مليون في جيبك الثاني تضحك كيف تزعل؟ في ناس عشد كذا. عشان كده لا تلموا أنا سعيد يا أخي حتى وانت فيه وإذا ميز قال الحمد لله لله ما أعطى والله ما أخذ لأجل ذلك عمرو ابن الزبير لما قطعوا قدمه ما في بنج اصابت حالاكلة. وقتع رجلة. قام يصيح الحمد لله يا رب لك الحمد. قالوا انجن عروى اقل ما اقتعنا رجلة. ماشي بنج. تخيل لو يا اخي ضرستك ما تقدر طبيب دون بنج. صح? تمسك الطبيب لا يا اخي حط زود بنج. هذا رجل قلت اعطى وقال له ليش? كيف ما اقول انت? ترحك ورزك مرتوع قال لله الله اعطاني اربع اطراف وخذ لي واحد يقدر ياخذ اربع ثلاثة يخلي لي واحد فاحمد الياسي اخذ واحد بس اقل شيء واحد خذه وبقال لي ثلاثة كيف عاش الناس فعداء لانهم طال منها صح والله عالم عاشوها صح احبة الفضلاء عندنا برنامج في كل يوم ثلاثاء تريد ان تسعد اعطيك الله اعطيك واعطي نفسي والله لأموه فهدتها دخلنا اول يوم بدأنا في برنامج النقاة بدأت انا وواحد معي او اثنين واحد اذن رائد والله جلس يبكي جلت يبكي حس انه تعيث يا اخي امرأة الناس. ندخل على المعاقين ايش جبنا لهم جبنا لهم عصيرات جبنا لهم في رمضان فرحانين. كل واحد منا يحسب لنا في الفردوس والاهلة كل واحد قال بس ابرجع البيتنا برى بر... ارى رؤية اني في الفردوس الاعلى فرخانين ومشربين المعاقين المهم ان ثلاثة دخلنا ولاحظنا احبتي لما المعاقين على طاولة طاولة كبيرة وواحد مننا يعطي هذا ثنبوس والثاني آه واحد مباشرة كان معهم راح واخذ زمدن معه زمازم وسمعت تسمناها ثلاجاتي له حقه الشاي وحقته ومعها جوالين عصير ومعها اشياء المهم جمع الشنط حقته وطلع مباشرة ما ادري كيف انسى المهم جلسنا نصب هذا واللي واحد من المعاقين جلس يبكي قال جالس مجاهد شفتي بيطلع ما اذكر الله وجهه لكن صحي واحد طلع قال هذا ابو فلان يقول حتى اسمع ايه يعطينا من عرفتنا يقول له اربع سنوات والله ما افطر معها له يوم يجي يدور عينها المعاقين كلنا يفطرنا هذا يحط له فنبوسة في والثاني يبغى شوربة والثاني تبغى تمر بيطلع الصمر حقا يرى ياخذها من فمه ويشيك اكل هذا ويشرب هذا يقول فلا والله الى يومك ما عاد شافوه يوم دراء نجينا عندهم خلاص قدنا معهم ولجلة كاملة وكذا ما عاد جاء احسانا درس الرائد معنا قاعد يصيح بعد بعضهم يحاول يعرف ايش اسمه ايش صبر ان ما انما نعرفه اول المعاقيم يعرفون الهدف هو الله والله يعلم اسنا خلاص خرس تقدر تعيش هذا الشيء الان مجرد ذكر حنت تنبسط من وتشله صح ولا لا ذكر ما ابي يعرفه منكم ولا قد اكل واحد فينا ليش نحبها ليش من ما نسمع حد ذكر والله اني كل ما ذكرته استلذ ذوق لا الله شو السعاده اللي جاته اجلالك له اجل كيف سعادته اخو الله يعلمه ويكفيه ان الله يعلمه احبتي يقول الله سبحانه وتعالى الذين يقتلون ما انثوا وقلوبهم وجلا انهم الى رب الواجعون اولئك يسارعون في الخير وهم لما سادقون ليش يسارع لانه لقى السعادة يبغى احسن منها احبة الفضلات قام قيصر يوم من ايام فزع وزمجر وزبد وارتعد وقام نادي قائد الجيوش قال تعالى بيحكم كيف ينتصر عليكم المسلمون من جن كيف انتصروا عليكم اهم اكثر منكم عدد قالوا والله ما قد ما قاتل انا ابدا قط ما قاتلونا قط وهم اكثر منها دائما ان اكثر منهم خمسة ضعاف ستة ضعاف عشر ضعاف طيب ويحكم كيف تنهزمون اليسوا بشر مثلكم عندهم مثلكم من جنيخ وخلول وصيلة قال والله ما عندهم الا سيوف مكسرة سيوف مسلومة قال اذا ويحكم كيف كيف تنهزمون اذا نسكتم واحد منهم جبولين فاسروا خمسة خمسة من المسلمين. رأوا قاموا راقبون حركاتهم لبلا واحد فيهم عايش ملك مثل عيشة الحلاق ذاك. عايش ملك ما كان هاسير. يكلم هؤلاء يقول ابسر فقد وعدكم رسول الله بما لا عين رأى تخيلوا لو اجتمعنا تحت على الاراك. بدأ. داروا ايش هذا? جيبوه جيبوه. جابوه عن قيصر. دخل عن قيصر. قال له قيصر اتعلم انك هاسير عندنا? قال نعم اعلم. اعلم. قال هل تعلم ماذا نفعل بالأسير قال أعلم قال نقتله قال أعلم قال إني عارض عليك عرضاء لا تستعجل علي حبيبي ها ولا أخت الفاضلة تعوني نعيشي في القصة بتمعن قال إني عارض عليك عرضاء أن أفك أسرك تروح لبيتكم لا أستطيع أسير تستطيع طليق تروح تبعد مع عيالك وهلك وأمك وأبوك لكن بسرط تتنصر ما يقدر يقول اتنصر ولا راح دير ورص الله ورجع وعبد ولا ولا يأخذها الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يقدر له ما يلقى يقول لكن أبت علي نفسي يقول مرعب غير الله شوفي وانا يقول نعم إلا هو تنصر قال ولو طرفت عين قلت لا قال لا إذا قلت نعم شوف ترى كل هذه ما تضيع الآن هو قال الكلمة دي ضربت له في الصحايف ولا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع الله لا يضيع رؤية المحسنين رجعه قال تعال صين قال له قيصر أعطيك نص ملكي شفت بلاد الروم نصها نص لك ونصها لي ويتنصر إذا أنا غيرت كلامي يقول ألعب عليك قل البعض أنا ألعب عليك أنا من نصاني أنا مسلم يقول ففكرت يا زين كلمة تفكر تفكر وعبيتي هل عدنا سروح نعيش ونموت وحملة كلها بالأرض نشرب ناكل ننوم نتوظف نتزوج حياة كلها طلب الكيس من ذا نفسه وعمل اللي ما بعد الموت كل أعمالنا قبل الموت إلا هو راعي ما لم توضّف وتزوج متسول قال فتذكرت وتذكرت أن رسول الله قد وعدني أن إن هذا هذا أنا صبرت ان موضع صوتي, صوت صوتي موضع الصوتي قصري في الجنة ما هو احسن من نصف ملك الروم ولا من ملك الروم موضع الصوت خير من الدنيا كلها اللي بتعطيني منها انت قطعة من جناح بعوضها انا موعود بقصر في الجنة لا ينقال ولو اعطيتني ملك كله يلام الرجال تلوما الرجل واضح حياة صح يقول عطني عرضي اللي عطاني الرسول على السلام هو أقوله طيب عطني قصر موضع الصوت فيه خير من دنيا ما فيه ووافق الحين واتنصر واتفغاني يا صيف يهودي أصير الرجل عنده حقل والمسألة واضحة مجنون ولا ريال قال لا مباشرة طيب نعطيك للين قال ولا يا أخي معروض على المجنون يا أخي توكر على الله المهم رجع قالوا هذا ما ينتهي معه يا رجال إلا أن تأتي بشهوته كيف رجعه جوابوا له اجمل ما هو اجمل بنت في جدة ولا في السعودية جوابوا له اجمل بنت في بلاد الروم كلها قالوا يا رجال ونعبوا علينا خططهم الاولى ما زالوا يمرونها علينا الان وتجي بنت رقص التلفزيون بيع نفسها ويموت على خاتمة سيئة نعبوا علينا جوابوا له اجمل بنت ودخلها عليه قالوا لك ولك وعدوها بأشياء جنة المرأة قالت ما عاد يقبل والله يزمي دخلت عليه واذا بها تنزع على دجنة حاول تغريه اذا بني افقه رجل هو هو عنده اعاسيس عنده مشاعر رجل والشراطين ما ماتت فقام يركض ويجري منه يذكر نفسه نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها إني اخاف إلا طيب ربي عذاب يوم عظيم بدح يحرض ويفر منها ويفكر نفسه بأنها بس تحلى بسبعين حنة يرى ولا وورا يحذنها المهم طلعت ابنك بشري قالت والله لا أدري أدخلتموني على بشر أم على حجر ووالله هو لا يدري أعنت أنا أم ذكر الحين نتغطي بذركة بليموزين نروح طالع ساقها نفوص ضاعت السعادة ما في ندور سعادة في ساق ندور سعادة في نات. ما هذا عندنا سعادة نبغى ننسى لين نموت وننوم وننخربط ونخربط وننرجع النوم لين نموت لين نموت لين في الحياة هذه. ما تنفكر المهم طلع قالوا يا رجال هذا جبت له اعطت عليه ملك وعطت عليه بنت ما ينفعنا عنه للشدة كمية ايش سوله قال اليوم قلة لا تعطونا اكل فحطوه في زندانة ما في اكل تخيل حبيبي الغالي جرب بكرة اجعد لا تاكل من الصباح لين صباح مره اليوم الاول اليوم الثاني جابوا له خمر ما شرب مره اليوم الثالث جابوا له لحم خنزير مشوي وعند اهل الخمر قالوا تريد تشرب اشرب فصبر صبر صبر صبر حتى انطوت عنقه تظن ما مات أسرع مباشرة رشف عليه الماء أحضره إلى قيصر الرجل تخيل ثلاث أيام ما أكبر أشرب يا الله يتكلم قال له قيصر مرة يعفع أن تأكل قال إن رسول الله تخيل واحد ثلاث أيام ما أكل ولا شرب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا أنه يحل لي أن أكل لآخر لأني خشيت لأني خشيت أن أموت لكني والله يقول لو كالسر الله ما يحاسبني. فمن الصر غير باغي ولا عادم فلا يسمع لي قال لكني والله أبت علي نفسي أن يهزأ أمثالكم بالإسلام وأهله عن طريقي أنا شوفوا لكم عد غيري يقول والله ما أخليهم ضعطون على الإسلام وإن مسلم أكل لحم خنزير أو شرب خمر عن طريقي أنا ان ما عاد يحتاج يجوعوننا ولا شيء يسافر الواحد ويتعب نفسه ويقسط يشرا عشان يروح يشرب خمر شفت ليش احنا ما نساعده لانه فهمناها غلط ما يصبحت تستخدم غسيل جهاز غسيل كده تروح تغسل في ملابسك تخرب ملابسك وتخرب, وتخرب جهاز فاني عشنا حياتنا غلط ركبنا امور من هي في بعضها وخربطها قال إني أبس علي نفسي أن يهزأ أمثالكم بالإسلامي وأهله عن طريق يعني إجي واحد يحلق للشعر هنا وينساه الحلاق راحوا السعودين زي شبون هذه هم شبون قصدها لو الهناسي حق خط يسوونه الله عز وجل أرسل محمد عليه الصلاة والسلام قال إن اليهود يصومون يوم عاشرة فلا تصوموا صوموا يوما قبله ويوما بعده خالفوهم وهو في الصيام طاعة فكيف بحرام فكيف بحرام يقول حتى هم صاروا على التوين فكيف الحرام لا تتبعون لنا سنا من كان قبلكم حذو القدة بالقدة شبرا بالشبر يقول انت انتقدوا النصارى شبر وسووا صار كادني أو سوى big brother سويتون جستار كادني ودرا عم حتى لو دخلوا جح الضب لا دخلتموه قالوا اليهود النصارى يا رسول الله قال فمن أجل من غيرهم تعرف ليش اخترابن دع سلم جح الضب أحد يعرف أحدتي؟ ترنا لي عليهن والسلام السلام لا جرح الضب يعني بذلك جحر الضب لأن علمه اللطيف الخبير إذا قال الله بعوضة غير ما يقول زبادة كلها طبية أشياء طبية لكن لما تكلم عن جحر الضب لأن جحر الضب أعقد الجعور ويعرف هذا من قد ذهب وحفر ذي جبر شيء جرح ضب مرة يروح ألين مرة يروح صار وتعال وبيحطه مكان يهدى فيه. يقول لو دخلت وحدها من النصارى بجعر ضب جيت لجيت اكثر السعوديات داخلين لاجل هذا قال قال النبي عليه والمسلمات لاجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء رأيت كنا اكبر اهل النار ما عندها مشكلة ايش تباني الان بس منطلون عبايا فرنسا جتنا نعم فرنسا عندهم مذهب هناك الإسلام فأحدث الفضلاء المهم لأجل هذا لنا سعد قالوا آخر أمر أنك تقتله قال كيف أقتله خلنا نحاول معه فجابه وأمر بعض القناصة قال سوف أخيره أبعرف عليه النصرانية وأنت القناف لا تخيب وجهه سوف اعرض عليكم بجانب وجهه الثاني جنب عينه ثلاث طول لا جنب وجهه الرابعة لأسه الخامسة يده فقال لا لا لا لا قالوا اذا اسعلوا القدور يقول خلاص كيف رأي يظهروا عليكم يقول الله كيف لو قدر عليكم لا يرقبون فيكم الا ولا ذمة فاشعل القدور ثلاث ايام ما هم على كيصر يشعلها يوم من النجاسة التي قلبها ثلاث ايام وصارت القدور يوم قبل يذبقونا فيها ويلقونا قال قيسف لا ما بغاكم تلقونا جبوا اثنين احرقوا قلبها جبوا اثنين قبلها وجاوب اثنين قالوا تنصرون قالوا لا الاثنين ذولي محد يعرف اسمهم لكنه يعلم اسمهم سبحانه هذا اكتب ألقوهم في الزيت ثواني غابوا بعد شوي يتطفوا العظام بيس خلاص تقطع وذابوا فقالوا هان تنصر قال لا قال خذوه خلص اخذوه ولما مشوا فيه انزل رأسه ونظر في صدره وبكى ودمعت عينه قاموا اشار القيصر قال الظاهر من الرجال خار ويبغى يرجع قال جيبوه لما جابوه عند قيصر ما قال له ها تتنصر قال اتتنصر واغطيك نصف ملكي قال لا يا عدو الله ما نزال محترق على اخوانه قال لا يا عدو الله قال ويحك اذا ليش تبكي ليش همشك تسد بكيت ليش قال يا عدو الله اني نظرت الى صدري فوجدته قد انتلأ بالشعر فقلت في نفسي هي نفسا واحدة تلقى في هذا الزيت خمس ثواني تموت فوددت لو ان لي بعدد شعر جسمي انفس كلها تلقى في سبيل الله تدري ليش عاش السعداء تدري ليش عاش حياة صح تدري ليش يطعن أن احدهم انا وانت نشاك نشوكة اني قعد نتسور واحدهم يطعن ويمسك الدم ويقول فزت ورب الكعبة يقسم يقول والله اني فايز كيف فايز واني تنزف فزت ورب الكعبة احبة الفضلة لو اروح ادور لي كفر في بقانة ما لقيت ادور لي علبة لبن في عند حلاك ما لقيت فاكثر الناس يدور سعادة والله ما يذي وانا فيه يتخبط في امور الدنيا وخسر الدنيا والاخرة احبتي متى نعلم ان والله العظيم السعادة ما عند المرأة اللي فالتها واللي خربانة وعبيتها اللي يعلمها الله تشتكي من صاحبتها لا والله اللي الان اكثر البنوت خربانة والله ويجيني شكاوي من رجال يطلعي وبموت يا اخي انا اشك في زوجتي انا ما ما امسك فيها سبحان الله وهي ما تمسك فيه ولا اكثر القتلهم مشغول لان ما فيه اصلا طمأنينة ما فيه احد يخاف انا اعلم انها ما تخاف من الله فعادي مجرد ما يروح ما تخاف من الله ففي ناس عاشوا صح تقدر تعيش صح والله والله إن السعادة أنك تجلس تحت القرآن السعادة أنك تعلم أولادك كيف يدخلون الجنة أحدهم في قطر قابلته مذيع في دائره قطر يقول أنا عايش أنا وأولادي على هالطريقة يقول الليان إذا جلسنا مع أولادي نحفظ القرآن ونعلمهم الأركان وكذا يقول حتى ان في مواقف السيارات لا رحنا نسوق له شيء جينا بنوقف يقول والله ارديهم انا نقولهم انفسهم بالله على طول يقول لك احد يا رب نلقى موقف يا رب نلقى موقف يقول والله اين الموقف يقول اذا ما كان موقف شفتوا اكيد واحد من اليوم ذنب ذنب يقول عاشت حياتي يقول تذكروني يقول انسى يذكروني يقول اقسم بالله عايش في بيت كانه جنة يقول ولدي هذا جاء يقول والله يحفظك بصورة والثاني يحافظ ضعدي في الرابع يقول عايشين جنة مناقشة والدعاء ولدي جاء يدعو الحان لأن مطمئن عارف قبل ختام أحد الأخوة هو كان قاضي في الرياض والآن في هيئة للدعاء للتحقيق للدعاء العام ماسك حلقة في حيث في حي المصيف في شمال الرياض. يقول دخل علي ولد يقول والله اللي قلت تستعمل شي على مفوظ ماهدينا بمات يقول صغير مرة يقول لي يا أستاذ بسجد الحلقة تسجي في حلقة تحية القرآن دائم حالة واشكت نفسه يقول قلت لحبيبي طيب انت شنش حافظ يقول ساكت قلت لحبيبي انت حافظ والله الله رحيت يقول انا, أنا مستدر بتكلم اصلا يقول شكل صغير قلت لك كم عمرك قال سبعة نارة كم حافظ ساكت بتحافظ قل له الله أحد قال ايه كذا من ضرمت ايه قلت له ها يقول اللي يقول لي قلت حافظ حبيبي يقول اعوذ بالله من قال إيه ويقرا قلت له حافظ الاستاذ زه قال ايه بيقول تخلي بورطة طاح الحين بتحافظ البينه اللي المطائر رضون فيها يا اما تنساجك ان صرايم الله يقول حافظ البينه يا ابنك راح لي ولا غلط قلت له حافظ دي عمه كله قال ايه يخرم منبرمت ايه ويقول لك طيب حافظ جزاء تبارك قال ايه اقلت ايه سورة تبارك ويقرأ حافظ جزاء قد سمع قال ايه يقول لا يقرأ يقول تخلي قوارك تقول حافظ اسراء قال ايه يقول يا جراني والله اني اجيب مقاطع يقول, يقول ده بتاع ابنك بتفشل قدامك خدت المصحف وقلت عشان بس علمك اني بفتح ما دي ان ترتيب الصور يقول واف تعليق والله العظيم وصلت معه اليونس صورة يونس حافظ صورة يونس اقرأ من ايه ك انا قلت الاخير قلت له حافظ الى عمران قال ايه يقولت لانت حافظ القرآن قال ايه قلت كيش انت ابني ميعا تنصلك يقولت لانت تحافظ القرآن قال انا حافظ القرآن والله عمره سبع سنوات يقول قلت ابغى اقابل ابوك سيب ابوك الحين موضود جباه بكرة جباه يقولت بشوف بس من هو ابوه هذا يقولت وقعت قبل جال ابوه الحين يا شيخ والنور في وجهه يشع يقول يوم جاني ابوه ابو حاج يرجل ما عليه اي صفات الاسلام وقال انا عارف انك تستغرب اني ابوه لكن ترى الله العظيم انا ما لي علاقة عندهم ام كل يوم اثني تذلي شكر من هذا وجتي يقول بعد صلاة يقول جو قيام ليل حتى عندهم دراسة يقول نشيطين وهم اتصوقين اصبت يقول بعد صلاة الفجر لين جوا ما يسطرون وهي معهم بالقرآن يقول عندي بنت والله العظيم يا شيخ تقول ما تتكلم بس قل ما شاء الله يقول ما شاء الله حبيتي تبارك الله يقول عندي بنت والله يلا تتكلم يقول جا قاعدة مع امها في المطبخ وتحفظها أمها يتساءلون تقول أمها يتساءلون تقول عن نظرة العظيم عن نظرة العظيم إيه تنفسون قرآن يقولوا عندي بنت في الثانوي حافظة قرآن كامل وكل أولادي بفضل الله ان شاء الله حافظ القرآن يقول وراهم أم أسأل الله أن يجعل هذه الأم في الفردوس الأعلى من الجنة أسأل الله أن لا يجعلها ترفع راسها إلا وترى عرش الرحمن أحبتي سمعتم النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ماذا يقول يقول الدنيا متاع متاع شمطة تأخذها معك مسافر حط فيها خربيط شيشة ودخان تروح ما معك لا أكل أشرب. حط فيها صابط رابع حط فيها مخدرات حط فيها اللي تبغى في الجاب يفتح عند الله جل وعلا وكل <تصفيق> انسان اجمع وطاوي ومسيوراقم ونخرج له يوم القيامه في الدنيا اللي جاءت به من الدنيا اقرأ كفا في نفسك اليوم عليك حسيبا يقول الاستاذ ما الدنيا متاع وخير متاع الدنيا ما قال الرجل الصالح قال المرأة الصالحة وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام طلع الإمام أحمد ما وراه لا أب ولا عم ولا خال عنده أم أحبة الفضلان السعادة في ان تتزوج وحده مثل هذه. السعادة والله ان تعيش في بيتك جنة مع اولادك كيف تدخل جنة ان تريئهم السعادة من كل يوم جايك واحد يقول سبقت اخوي تبريك كيف ربة اولادها اللي حافظ اكثر هو اللي يتحكم ويمنروح اللي حافظ اكثر هو اللي يختار ايش نطبخ اليوم اللي حافظ اكثر اكثر هو اللي يبغى وين اطلع يختارهو فصارت حياتهم منافسة في منافسة في القرآن وكل واحد ويحفظ ويجول في الجالس الذي في الغرفة ويحاول يحفظ يسمع القرآن سبحان الله عاشوا حيات سعيدة أسأل الله أن يتمها عليهم ولا يضرهم يا رب العالمين أحببت الفضيلة اختصارا للموضوع والله ستبحث عن السعادة في أي مكان لن تجدها لأن أقوام يقول وجله على عنهم أولئك Iyala mu mokodan da je na ni do foona wa kola wa kwala ha ni iwa هم وازواجه وولادهم على المواقس يدخل عليهم ملايكة تقول سلام عليكم بما لما في الدنيا على حق معاصي. سلام عليكم بما صبرتم فنعمة وعبدار وقوناس قد سعوا وبحثوا عنها في أماكن سوف ترونها الآن في أماكن ولم يجدوها والله أتعب أنفسهم يا متعب الروح يا متعب الجسم كم تسعى لراحته أتعبت نفسك فيما فيه خسران أقبل إلى الروح واستكمل, واستكمل خصائصها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان وفي الأثر يقول الله جلو عليه يقول لو لم أخلق جنة ولا نارا أنست أهلا بأن أعبد. لا ما في خلق عيون تمشي فيها وأولاد ذرية وعطاك كلا و... فننظر إلى أحد الأخوة التائبين جزاه الله عنا خير جزاء الأخ سامي سوف يعرف لكم والرجل قد سعى وقد صار له في الحياة في جولات وصولات يعلمها رب البريات جل جلاله سوف يوضح لنا طرفا منها وانظروا إلى حياة له بالصوت والصورة ثم نعود إليكم وسوف بإذن الله نختصر لكم ونعلم وتعلم الصبر فينا فوالله لن تبأس لهذا المجلس أبدا الصبر الشيخ صامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام السلام عليكم, عليكم السلام أنا ليا ماضي قديم وقام ماضي يعني مؤلم ماضي ماضي ما كان يعني اثر يعني ذنب من الاهل كان ذنب مني انا انا فتحت عيني على الدنيا وانا عندي محلات من جواهرات وخيرات الحمد لله ولكن مع استمرار لاصدقاء السوء انا تعبت وصار اللي علي ودخلت في قسم المخدرات وتعبت تعبت تعبت, تعبت شديد تصبت كل ما احتكم في حياتي ولكن انا اقسم بالله العظيم ما عرفت حلاوة والسعادة الا بروحانية الله سبحانه وتعالى انا ماشي وبيجان افغل مخدر ولكن تعبان تعبانه جالس وفي احد من الشباب بيكلم يعني ولده بيقول لي روح يا ولدي اطلب الله يبغى يروح يصلي روح يا ولدي اطلب الله روح يا ولدي فوق همك وصلي ركعتين وربا يفوقك هي الرسالة الراجل بيعلن صوته بيكلم ولده وهي الرسالة اساسا هي انا ولا ما كنت بالله اشهد الله عليها انا سيبت وكانت معايا خمسين ريال وانا في وسط البلد ركبت السيارة ونزلت على مكة دخلت على الحرم وانا راخي راسي خجلان من نفسي ومن حياتي رفعت عيني على بيتي قلت يا رب بحب عرشك الكريم بحب كل اسم لك انك تنور بصائري انا وقفت عند المنتظم ودعيت دعوتين يا رب الهداية يا رب الرضا منك إن أقول رضي أتمنى من الله سبحانه وتعالى إنك تكون راضي عني ورجيت أنا ما عرفت السعادة وكلمة السعادة إلا والله العظيم ثلاثة بالله إني صادق في كل كلك المقولة إن أنا دخلت المستشفى وتعالجت وخرجت لقيت المستشفى وقفت معايا في الحج. أنا ولد مكة وما حجيت. أنا ولد مكة وما صمت. أنا صرت من بعد ثلاث سنوات وأنا من فضل الله في قمة السعادة. الأخوان كانوا متشريدين مني. لقيتهم الآن يضموني هذه مو إنها منه هذا إنها من الله سبحانه وتعالى. إنه كان يقول لا يغير الله موقوم حتى يغير ما بينفسهم. وكان التغيير كان بالنسبة لي أنا صعب. صعب. بالنسبة من المخدر كان عليه صعب والمخدر يولي لك حاجات أخطاء وأخطاء وأخطاء ولكن الله سبحانه وتعالى أنا عرفت كلمة الرحمة يعني الرحمة تشمل حاجات وحاجات كبيرة كفاءة أنه هو رحمته سبحانه وتعالى على عباده يقول يعني في بعض الشيوخ قال النمأة يعني الضرة عند الشمس كذا في اتفان حاجة اسمها الضرة أو, او انها كمان اصغر الضرة هذه شوف امه يعني امه قديش تحبك امك ان هي سبب الدجودة في الدنيا ما يعني قديش تقول ان الام تحب الاذن ما تجي متخاذ الضرة عند الله سبحانه وتعالى في حبك يا بني هذا فلما اعرفت ان الله سبحانه وتعالى يعلم وعلم اني انا عندي النية والله ما حد قدر غيرهنا الله هو سبحانه انا صرت كل فترة جمعة انزل لما انزلت اني اشكر اشهد الله علي اني بتهجد واطلب الله سبحانه وتعالى انا اقسم وعيد تألم ثالث والله السعادة في كمك يا رب عينني يساعدني وكل أسماء الخسما أنا بقوله بالسجدة وأقول الحمد لله الحمد لله على السعادة اللي على الله سبحانه وتعالى نور بصائر لها والحمد لله والحمد لله والحمد لله, والحمد لله. داهاي. داهاي. نشكر الله أخونا الأختان وحبيبنا وهو الله الذي يعني منكرمن علينا. قابلني وقال عندي مشاركة ونشكره الله على مشاركته هذه وهذا هو الله جل جل على سبحانه من تقرض إلي إليه شبر تقرضت إليه باع ومن تقرض إليه باع تقرضت له ذراع لكن لا يموتن وفكر ما يقول الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله لن يكم ويرا العمال قوم حتى يغيروا ما ذي أنفسهم سبحان لا يغير ما ذي حتى يغيروا ما ذي أنفسهم بالخير اول الشر وقال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرقوا على أنفسهم عنده ذنوب فصل النار لكن فكر جاوب الله يوقف الكلب أسرع صوالان فلسين لا تقنقون الله إِنَّ اللَّهِ وَسِعُ الظُّلُّبَ جَمِيرًا إِنَّهُمْ وَالْوَطُّوُّ الْرَحِيمُ <سحيح> يعني خلاص. حبيبي ما تبغى تسعد والله العظيم تشفت الكلام من الصحيح إذا كان ربك إذا بغير يضحكك ضحكك وإذا بغير يبكيك أبكاك ننظر إلى أقوام الأحبة قد وقفت قلوبهم قبل أن يفكروا قد بحثوا عن السعادة في كل مكان فانتهت نبضات قلوبهم وانتهت أنفاسهم فلا ن... تأجل عليهم إنما نعد لهم عدا في صور نعرضها والله ليست في السويد ولا في الولايات المتحدة الملكية والله هنا عندنا في بلاد الحرمين يليس الأخوان يعطوننا الصورة الأولى أسماحني نشوف الله جل جلاله الغفور الرحيم هو الذي أخذ هذا أسأل الله تجاوز عنه وعنه وين أخذه ما أخذ ساجد في مسجد ولا أخذ يطوف في الحرم ولا أخذ في جمرات أخذ في أسوأ مكان عند المحاض أحبة الفضلاء هذه هي السعادة شوف السجارة اللي عنده معلقها في أذنه وكل ويحشر بهذه الطريقة لأن جوع أصل المرء على ما عملت عليه لو جيت وقف له وهم في سيارة ولا على الكرنيش وجيت قف له يا حبيبي أنت الحين معلق يعني السجارة عند الناس عندك ما تخاف تموت وهي في أذنك قال هي شوف جوك المطاع يقرون لك الكلام هذا طيب اخذها الله كله ما اخذها يعني وحده كل يوم بيقى على بتموت بيقى على كذا كده بيقى تموت وحده تفتن الناس بابراطين كله طالعوا يراجعوا يعني بتموت وبيلبسها الوات النور المستحيد ان الله لا يغير ما بيقوم حتى يغيروا بأنفسهم اذا كانت حياتنا كلها واحد قائم ما صد للفجر قائم الظهر ولا مصد للفجر ولا, ولا الظهر طيب كل يوم ولا نجد ولا ما فكرت متى بيجيكم لك الموت يعني ما فيه يعني اربع عجل ساعة فكلها عندك ما عاطي طيب وين تروح وين نروح احبتي وكل ذاك الرجل احبتي الفضل لا يختم الله زنا كذا يعني ظنكم ان توقع ان الله مو خليه يطلح لا لان الله من حتى قال ابن جوزي ان الله لا يحلم على العبد حتى يظن انه ناسي وما كان ربك نسيه ولا يحسب ابن الله غافل الله الله يحسب ابن الله غافل بأعماله بالكلام كثير كلامنا قالوا في ما ليس في قلوبهم شو الصورة حبيبي اللي بعدها الغفور الرحيم يهان عليه بعض الناس الذين اخفرواهم هنا لأن فقد السعادة نقول لها السعادة ليست حنام الله بأبرة ونصاد انظر حبيبي الغالي هذه صورة هذا رجل انظر أين وين يبغى السعادة فرى هذا كان يتلقى يضحك على المطاوع الله يجاوز عنه وعنه مجمعين فرى كل انا يضحح ايش يقول لك يا اخي ما عندهم بايق صدورهم طيب ماتوا كذا تقريبا حوال خمسمائة الى الف ذباب صلتهم الله هنا يأكلون من رأسه انظر ذباب في جسمه كله تخيل هذه هي السعادة اللي نبغاها هذه بداية السجارة ترى في بداية حبة كبتة جونة الابيض والله العظيم لو كان يعلم أنه يموت هجميته لمن يسجدون سجدا لمن انظر للصورة اللي بعدها يا الغالي الصورة اللي بعدها الله أحفظ أحبتي خسرنا أخواننا نحبهم بهذه الطريقة مهما فعلت مهما فعلتي والله أنتما غاليان والله ما جاء المجتمع ولا الملتقى إلا عشان ندخل الجنة نسأل الله ندخلني وإياكم الجنة والله وحقل علينا احبتي انظر شتان البطن شلون الوجه انظر حبيبي الغالي دارهم يا سكونا ويكمل مجاوي ينيم والذنوب والجرائم الآن ابدلها لك ما انسحها والله اكرم انظر حبيب الغالي كيف تغيرت الوجوه انظر الى صورة اخرى خسرنا اخوان رحبك انظر رجل مات ظلكم انه صصخ من انته وابو شاك واحد سني انه ما راح يلبسها لأن الله مبلع دائنه يصخ يلبس يصخ يلبس هالمرة فصخ والله العظيم لأ لن يلبس إلا الكفن أحبة زين يبغى نموت كذا فرنا فيه يعني فرصة قبل الموت بيجي أحد يعلمنا وإنه فاهم غلط إبليس يبغى نموت كذا صدق عليهم إبليس وظنه تتعبعون ومين أشعر رحمن نخيب له شيطانا ثمه لهم قريب وانهم ليصنبونهم عن السبيل ويقوموا بعملوا في ميتدون اصألك يا اخي انا ترى امم يمتقم بلاد توحيد يا اخي وانا الله سميع بصير واخر عني شوف الآية اللي بعدها حبيبي الغالي الصور اللي بعدها هذه آيات أحبتي والله إن في ذلك الآية انظر وتأمر إلى هذا المشهد أنا شو أصر ما أشوف الصورتين إما أني أقول ما في رأسك يا ممكن شيء ما في رأسك إلى هذه المشاهد التي أسأل الله جل وعلا لا يجعلنا نذوقها يا رب العالمين أحبتي هذا الأسود هو الرأس وهذه تلك التي هناك يا ريد انظر إلى الدود كيف نخر في آذانه ودخل في عينيه ودخل في كل مكان هذه السعادة اللي أبغاها والله خلقنا الله أعز وقال سبحانه والله يريد أن يتوب عليكم على ما كان من يومنكم من جراءهم يبغي يتوب علينا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ أَن يُضِلُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ إِنَّ لَنَا إِلَٰهًا غَيْرَ اللَّهِ أَمْ انظر, انظر. انظر. التي بعدها. وسوف نأتي. انظر حيني الغالي الى هذا قد نذع نصر الله قدكم الله يريد ان يضرب العبره ومستعجل بيمشي وما زال ما زال الحذاء عليه ولابس شماغه بيضرب الأبن ويمشي لكن الذي أمشاه قدر أنه لن يخطو بعد هذه الخطة ولا خطو وحده والله جل جلاله في الصحيحين يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد إن الله لا ليملي للظالم يظلم ويسقيه ويظلم ولو يطعمه ويظلم ونومه ويجل عليه الأنفاس كأنهما معفى ألفنا نعصي ونناهم وكأننا عصينا الكل إلي والله أحبتي اللهم تحب علينا كتب الله جل وعلا أنه لن يقوم بعد هذا المكان وما تجري نفس ماذا تكسب ودا وما تجري نفس بأي أرض تموت كتب الله إِنَّ اللَّهَ لَخَدْ عَلِيمٌ خَدِيرٌ لما رفعوا رأسه الذي أعطانا هذه الصور عنه في مكافحة المخدرات هنا في جدة لما رفعوا هذا جسد يريدون أن يروا فإذا بهذا يجبون الوجه قد تغلأ تتحول إله لله وقلنا لنكم أردن انظر لونه وندل وجهه دقق وخوف النظر تعدننا من الكلام والتنبير وننسى ونظن لما يقولك مطوع والله واحد مات على سوق فاطمه قال لي يا اخي المطاع هذا علينا انا من الله لو علم أن يموت وماسك العود المغربون ما بينه وبين الله تصبعين ليش ما قال لا اله الا الله حتى يخبرني الله اياك انها ليس صالح ولكن أكثرهم لا يعلمون اقتاالا للنات حسابهم هم في رفلك مواردون ما يأتي من ذكر من ربي محدث السماء, السماء وهم يلعبون لا هي في القلوب أحبك لأنظر اللهم تجاوز عنه تذكر معي والله حينما تارس لون بس بس بس لون الوجه وتذكر قلبه الذي على كأنما هو شيئاً صغيراً في بطني الليل مظلماً أحبتي أذنا أقول والله, والله ما نجا السعادة والله ما ضربها في بقمة وأخذ أنا من أبداً الا يبغى السعادة. تخبط الناس وما حصل السعادة أحبتي فهل نلقاها نحن؟ فرأى الله فاتت على أناس كثير ونحن بقينا في المهلة فإن في ذلك علايا لمن كان له منا لأن بيت مزاي عليكم يقول لا هذا ليفرح يأخدهم الله لكن أنتم لا يعلمونني وعادنا جارب شروب جنة وهو أصلا في النار وصدقناه وما يعظم الشيطان إلا غرورا أحبتي انظر يعني إلى هذه المسألة وصل بنا نخسر كل يوم أخلنا ونخسر كل يوم أحباب لنا والله ما نأخذ منكم درهم ولا دينار والله لا نسألكم عليه أجرا ولكن نسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك يا رب أن تجعلني وإياهم من يعلم أين السعادة فتسعد قلبه فوق الأرض وتجعل سعادته تنبع يا رب وتنبثق من صدره وتنبعث من هناك من قلبه فوق أرضك وتسعده يوم تحت أرضك وتسعده يوم الأرض عليه اللهم لا تأخذنا إلا وقد حفظنا كتابك بين صدورنا تطبيقا وعلما لحروفه وحدوده اللهم مالك الملك تقبل منا وتجاوز عن إخواننا يا رب العالمين اللهم لا تنجعي اليهود خطة مرروها علينا وعلى أخواتنا بأن ألبسوهم العباء والحجاب الذي هو مصدر عزهم ومصدر عفافهم وجعلوه أصلا مصدر الفتنة ومصدر الجاذبية اللهم أحي في ذكورنا لجولتهم يا رب العالمين اللهم احي في ذكورنا ورجالتهم يا رب